السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي دنازل عليم الحكيمة أصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس الأشيرة والمثيرة وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليمان كثيرا هذا مجلس جديد أيها الأخوة يتكدد على خلفية الأروة المستقرار نسأل الله عز وجل أن يمسيكنا بالعروة الوسقة وأن يمسيكنا بالإسلام حتى نلقاه بي. اللهم يا ولي الإسلامي وأهله مسيكنا بالإسلام حتى نلقاه إلا إلا تكلمنا في الـ في اللقاء الفائد على مسألة الفطرة قلنا أن أصل الدين الذي هو عبادة الله وحده ومجانبة الطاغوت وبغض المشركين هذا هو أصل الدين اللي عبر عنه بن تهمية بتعليق أخر. قال الإقرار بالله وحده وعبادته وحده لا شريك له ومخصمة الكفار هذا هو أصل الدين أصل الدين أصل الإسلام اللي هو ترجمة لا إلهي الله يعني هو ده ده بقى معلوم بالفترة قلنا المرة اللي فاتت، قلنا في ال... قلنا في خائل اللي فاتل إنه هذا معلوم بالفترة واستدلنا على ذات من الكتاب والسن مش كده وقلنا انه من كلام اهل العلم كتير ده انا ما بجيبش وما من عندي خلي بالك من كلام اهل العلم قالوا ايه في المساله ديت وان هو معلوم معلوم بالفطره والعقل وانه مش ممكن ابدا يقول العقل صحيح او تقول لي ان العقل ممكن يدرك شيء اذا لم يدرك حسن التوحيد وقبح الشرك اذا علم ابن القيم رحمه الله فان العقل اذا مدرك حسن التوحيد وقبح الشرك فراه في قضاء العقل ثاني ما كان قال كده. خلاص وفي جملة في بعض ال البعض النقول التي نقلتها لك عن أهل العلم وكذلك تطرقنا لقاعده لقاعده التحسين والتقبيح كده اللي هي ذكرها الشيخ الاسلام ت رحمه الله وذكرها ابن القيم ذكرها غير واحد من أهل العلم اللي هو معرفة حسن التوحيد وقبح الشرك بالفطره بالعقل يعرفه وقلنا في الدخل اللي فات بعد ما قررنا ان هذا فطره قلنا لي يا جماعة عندنا حد فعلا كان موجود وعرف الدين عارفه كده بفضلته كده وعارف ان الشكل غلط كده بنفسه وعارف انه بنفسه كده وانه اه معروف الكلام ده وحنطلب له امثلة في اللقاء الاتي اللي هو دوت بفضل الله عز وجل وعفودي عز وجل احنا مر معنا حديث عمر بن عبسة رجل الله عنه انه قال ايه كنت, في كنت وانا في الجاهلية ارى ان قريشا على ضلال من عبادة الاوتاني مش عارف ما عنديش رسول قال لي حاجة اهو لكن انا عارف اللي دول ضلاج ده ضلاج اللي هم معلم خلي بالك من ده وكذلك كان عندنا اسماء مشهورة زي زي ورقة بنوفل زي القصة ابن ساعبة زي عثمان ابن الحوير كل هؤلاء كانوا على كانوا على التوحيد مخيم والملة وعرفوا التوحيد ويعني ويبادعوا يبحثوا عنها من هذه الأخبار مثلا أخبار قص بني ساعده صندوق بني ساعدي من مناد وكان هؤلاء لاقططاء القوم كما هو معلوم وكده وهذا الراجل كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأثار يقول ايه عليه الصلاه والسلام يقول إنه يشتاق أن, أن ان ان يكون هناك من يحفظ كلام قص بني ساعد كان بيقول كلام سجعي جميل أو في الـ في الـ في, الـ في الوعظ وكده وكان مما يقول لقوله أنه وقف يوما على جماله يخطب الناس في سوق الحديث عارف قال لهم ايه قال ان لله دين ليس هو الذي انتم عليه خلي بالك من المتحدث. قال لهم ان لله دين ليس هو الذي انتم عليه يا جماعه كل العرب دين مش على الدين ده الدين الذي هو لله ليس الذي انتم ليس الذي انتم عليه حتى ان بعضهم بيقول بيحكي قصة كده دي حكاها للنبي عليه الصلاة والسلام قال انا ضللت بعيري حد من شيخ من بني عبد الخالق قال له انا النبي صلى الله عليه وسلم سأل كده قال لهم حد يحفظ حاجة عن قص بني ساعده فقام شيخ من بني عبد الخالق وقال له يا رسول الله أنا أحفظ عنه شيء اضللت بعير وبعدين اكيد البعير فوجدت شجرة يجلس عندها قص بني ساعده وده موجود في البدايه والنهايه لابن كاسبه حفظه الله بيقول هذا الرجل وإذا أنا بقصة بني ابن ساعدة في أصل تلك الشجرة وبيده قضيب فدنوت منه وقلت له أنهم صباحا فقال وأنت فنعم صباح وقد ورد وردت العين سباع كثيرا أسود بتشرب من العين اللي هو اللي عليها القصة ابن ساعد وبيده قضيب بيقول ف... وقد ورد في العين اسباع كثيرة فكان كلما ذهب سبع منها يشرب من العين قبل صاحبي ضربه القص بالقضيب الذي بيزه تصور بقى ان هو شاف واحد واقف كده معا, معا عصا يفيده ولا حاجة وبعدين اسود وقفة جامعة اسود طبعا الحاجة مخيفة خالص اسود ازاي ده وبعدين بيشربوا من هذه العين يوم يجي اسد يزحم اسد كده يبص يلاقي خص بالساعدة يروح شاية العصاية وبيديه على دماغه يقول له ارجع ما تشربش قبل صاحبك يوم الاسد راجع تصور؟ انت بتتصور ده؟ لا قول لي مش متصور وقول لك في البداية من هالك الجسير تتصور ده لما تعلم ان الله عز وجل يسخر لك كل شيء ده ان كنت تعتمد ما بين ما بن فيش القاعده عشان بس ما يقولكش ان تحصل الدرويش ولا تحصل لكم ايه ما ما فيش القاعده ان الاسد ياكل البني ادمين وبياكل طالحين بس هنا في احيانا يكون الانسان حال طبعاً هذا الاسد سفين صاحب النبي عليه الصلاة والسلام سفين سفينه في البحر زي ما بيقول زي و غيره انتسبت سفينه صاحب في, في البحر وكان في جند المسلمين راح واخد بعض صرعه من البحر لا اسد فقال ابو الحارس الاسد من أسماء ومن كناه ابو الحارس الأسد ماذا؟ فقال ألفين نشار فيه وعظمات فقال له أبا الحارس إني سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب يكلمه زي يكلم الأسد قال وقد كسر به وانقطع طعم أسهاد فهل دل الفين إلى الجيش يا ابو الحارس فأحدث له الاسد موائم يعني الاسد نو تصور وراح اخده هجلو ديلو ومشي قدامه. فدل ماشي وراه لحد ما دله على جيش وريك. ده حصل مع سيدنا عبدالله بن عمر بقى ايضا حصل معه انه هو في اسد دله على على الطريق. وحصل كده حتى مع السابعين. حصل ذلك مع عمر بن عبد قيس. كان ماشي مع اصحابي ولقى اسد كده في زي دي احكم في سيراتي. لقى اسد في طلع على القوم. القوم كلهم احجاموا فدل عمر ماشي زي ما هو لحد ما شارك ده وحطاه على ظهر الاسد. وراح ماشي مع فألونة عملت كده ازاي؟ قال إني أستحذي من الله عز وجل أن يراني أخشى أحداً خفل حدث إيه؟ تطور وبعده لما التوحيد ثقف في نفسك إن كنت ترجو أن تصيب رمية فاثقف تهامك قبل أن تنميها خالي بالك يحدث مع ذلك العجائب العجائب يا إخوة كان إبراهيم النخي كما ذكر من الجوزي في ال. في أخبار, الثالث. في اخبار الثالث له ذكر ان ابراهيم ابن كان جالسا مع اصحابي عند جبل ووضع يده على الجبل قال, إيه؟ قال والله لو ان رجلا موقنا موقنا دفع هذا الجبل بيده لن دفع فيه لان جبل اتحرك جبل. راح شايد ابراهيم تصور ده اه لازم تتصور بس احنا البول بقى واسع فلذلك تحس بيه تحس ان انت فين من هؤلاء اشفعت هو ايه انه آآ آآ قصة بالسعيدة بيضرب الاسد هو طبعا لما شاف كده قال فزعرت منه من ذلك زعرا شديدا ونظر الي فقال لا تخف اتخفش ثم انشد الرجل عن قصة بالسعيدة بعض الاشعار في التوحيد في التوحيد وفي الايمان بالبعث فعقب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله قدا اما انه سيبعث يوم القيامة امه واحده وكلام ده حتقاله زيد بن عمرو زي ما حياتي امه واحده ابن كثير رحمه الله قال هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه وهو مرسل الا ان يكون الحسن تمعه من الجنود ابن كثير قال إن الحديث صوت من, من, من أكثر من, من وجه في هذا المعنى في خبر قصة بني سعيدة مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لقد آمن قصة بالبحث قال ابن كثير وأصفه مشهور وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضبة على إثاث أصل القصة وقد تكلم محمد بن داستا روي على غريب ما وقع في هذا الحديث وأكثره ظاهر إن شاء الله تعالى خلي بالك يعني ايه هذه قصه دول لكن شخصيه قصه ولد عائلة هو موجود ومعلوم وخبره مشهور ومشهور مشهور في الناس جدا وله كلام عظيم خالص في التوحيد او الله ثم اخبرك عن زيد بن عمرو بن نفيل خلينا نقول ان المجلس ده يبقى ايه كانه ترجمه كأنه مجموعه مجموعه تراجم كده جميله سريعه لناس عرف الله في شده الجهد في شده الباله كانوا يعرفون الله عز وجل على قله عددهم كده زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه يقول اهل السير اجتمع زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن وعثمان بن حوائل وعبد الله بن جحش وعبد الله بن جحش في عيد لقريش عند وسن لهم كانوا يذبحون عنده الذبائح فلما اجتمع القرشيون وبدأوا ينحرون الذبائح ويشربون ويلهون انفرد زيد وصحبه وقال بعضهم لبعض فصادقوا ويكتب بعضكم على بعض لما شافوا مظاهر الشرك دي موجوده كده اجتمعوا مع بعض وقالوا طب احنا عايزين نتكلم بس اللي اكتب بقى كله يكتب كل واحد في شوفوا يا اخوه اللي احنا شكلها ايه والغربه شكلها ايه كل واحد يفتن يا جماعه فلما اعطوا الموسيقى والعود على الصدق والاخلاص والكتمان قال قائدهم تعلمون والله ما قومكم على شيء لقد اخطؤوا دين ابراهيم وخالفي خلي بالك من خلي بالك من الـ من, من هذا القائد العظيم شوف الامه مش على ايه الأمة قبل كده في يوم من الايام حكمت بغداد وانتهى الله قبل كده ابدا حياتي بقى لما نتكلم في تاريخ الحكم ونتكلم على الطغوت هقول لك ان لم حصلش قبل كده اول ما حدث وحصل بتعميمه كده وبالطريقه دي في هذا الزمان نسال الله عز وجل ان يقينا وياكم من هوله انه زمان كان عظيم جدا الاربعه دول قاعدين لوحدهم قالوا الجماعه دول اخطاء وخلاص ما فيش عندنا الدلائل بتقول ان مش حاجه اسمها بيض بيحد حد على ربنا في كلام كده خلاص فقالوا ينطلق كل واحد فيكم بقى يبحث في الارض يشوف بقى ايه حيامل ايه وديه وحيبقى ايه وكده فلما انزوا هؤلاء بدأ قريش تلتفت الله الجماعة هم لا بيجيش كده ولا باعدين معانا ولا بتاع ما احدد بقى لا حتروح هنا ولا حتنزل بقى صندوق ولا ما صندوقش ولا تدعو ولا خلاص تهينة الكلام لا لما يحصل كده اصل ايه حتلاقي بقى في ايه فافتقدت لازم تفتقد من هذه المجال فافتقدوها قريش اتفقدوهم فعملوا ايه فبدأوا يبحثون عنهم لما عرفوا أنهم اعتزلوهم بدأ يحصل بقى وأخذه وشده وكان من ذلك أن إبيه زيد بن عامر زيد بن عامر رضي الله عنه وكان من من من أكثر من آذى أخوه لأمه الخطاب من الخطاب نبقى أبو سعد النعم كان أخ أخن لزيد بن عامر الأم لقد آذاه الخطاب كثيرا حتى لقد اخرجه الى اعلى مكه ووكل به شبابا من قريش وشفعاء من شفعائهم و امرهم ان من يمنعوهم دخول مكه مخافه ان يفسد عليهم دينهم لانه دخل وقال لهم ان من تعملوا ده مش ملك ابراهيم حيخطب الفتى بس لا حيفسد علينا ديننا وهيبوظ بقى الدنيا وحاجات زي كده قريش زيد بن عمرو وكان الخطاب اشدهم في ذلك وصمد زيد وقد كان يرجو أن يجد في زوجته المعين، وقد عزل المعين والنصير حيث عزل النصير، ولكنها كانت مثل امرأة نوح عوناً بأعدائه والنصير له حتى امراته لمع في البيت كانت ضفة رضي الله عنها، ولم يزل في ذلك حتى خرج إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل الكتاب الأول دين إبراهيم وسأل عنه. ولم يزل في ذلك حتى أتى الموصل والجزيرة كلها ثم أقبل حتى أتى الشام فجال فيه حتى أتى راهبا ببيعة من الأرض البلطاء كان ينتهي إليه كان تذكر الله في كتب السيارة بكتين وغيره ذكر الكلام بها فسأله عن الحنيفين قال له دين إبراهيم إيه فقال له الراهب إنك لا عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه يوم ممكن كده بقى فيه خلاص طيلة اه فاكتين قصة سهيدنا سهيدنا سهيدنا قصة كان في درجمة دي عملتها اسمها قصة سيمة تلمان الفارسي رحمه الله عمل ايه فدي دي عن الحقيقة كده قد حد على ثلاثين شيخ انا بيقول السهيد اي التلاثين شيخ دو مش بعض مش كل واحد في شارقة لجامع ليروح في شرك الارض وغرب الارض عشان يمكت معهم حتى بلغ النبي عليه الصلاة الله عنه لما الراهب قال له بدرس درس لكن أظل خروج نبي صارح زيد رضي الله عنه حين علم أنه في زمن يخرج فيه نبي يهدي الحق ولكنه مع ذلك لم يأتنا الوصول إلى دين إبراسيم انتظار النبي الجديد وكان كلما سمع براهب أو عالم أو حبر ضليع يم مشطره يسأل عن دين إبراسيم ولم يزل زيد على ذلك رضي الله عنه حتى كان كما قيل كان زيد يقول ان لك عالم راغم مهما تجشمني فإن جاشم جشم وبلغتك ولذلك ان الله لا يغفر انشئ لا لازم نذوب منه ابدا كل ذنب ممكن الواحد يموت يلقى الله عز وجل هو مذنب هذا الذنب و... ومكف فممكن ربنا يعفاه طالما مع التوحيد اصل الدين ده اللي انا بكلمك عليه ده انما اذا خرق اصل الدين بامات لا لا كده بقى خلاص انك مدع في الحديث إيه عبد الوزان بقراب الأرض خطى ثم لقيتني لا تشرك بشيء على شرطه لا لقيتك بقرابها كان زيد يقول لهم وكان الرائق شعري الذي اختم به كان يقول واسلمت وجهي لمن أسلمت له الارض تحمل صخرا ثقالا فحاها فلما استوت شدها سواء وارسى عليها الجبالا وأسلمت وجهي لمن اسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا إذا هي سيقت إلى بلدات أطاعت فصبت عليها سجالة وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا وكان يتبرأ من الأصمام ويقول عزلت الله والعزة جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور فلا العزة أدين ولا ابنتيها ولا صنم بني عمر أزور لا يمكن خلاص اتهى وأخيرا ذهب سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين طبعا سعيد بن المسيب رحمه الله كان يذكر كان سعيد بن المسيب إذا ذكر زيد بن عمرو يقول توفي قريش تبني الكعبة قبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين ولقد نزل به وإنه لا يقول أنا على دين إبراهيم كان ابن بنو سعيد بن زيد واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتى عمر ابن الخطاب وسعيد بن زيد ورافق عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمر بن زيد فقال غفر الله له ورحمه فانه مات على دين ابراهيم وفي قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله زيد بن عمر يبعث يوم القيامه أمة واحده يبعث يوم القيامه امه واحده كما قال في ورقة ابن نوفل قيل رسول الله ما صنع برقة ابن نوفل وكذا قال رأيته يلبس حلة بيضاء وليس يلبس البيضاء أهل النظر طائف ده رأيته يلبس حلة يا إخوة هذا دين يخاطب الفطرة وكل ما كان ضدا على هذا الدين لا سيما هذا الأصل الذي نتحدث عنه فإنما يريد قلب فطرة الإنسان قلب فطرة ثانية وإذا أراد قلب هذه الفطرة فسيكون الإنسان ليس كالمعبوض منك فتعمل هذا المعنى جيدا ثم نعرج بعد ذلك على تفسير مفردات أصل الدين كما وعدنا إن شاء الله لكن أرجعه إلى اللقاء الآتي أسر الله عز وجل أن يجعل أن يكون منا إذا دعي بذر وهذا ينتهى وعقل ما في هذا النفس وأقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم